كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك اقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر منهم اقنتكم انفسكم إذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحيت اثنتين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذا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 في عدّ درجات العرش القروح من أمره على من يشاء. 111. القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.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 إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى واليدع ربه إني أخاف أي أن يبدل دينكم أو أي يظهر أو أي يظهر في الأرض الفساد وقال موسى ربي وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاء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 قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم الدنس يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هادي ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك, فما زلتم في شك منا جاء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 وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَاذِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلًا الرَّشَادِ يَا قَوْمِ 119. ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا وَا يَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِيَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَنَّمَا ليس له دعوة في الدنيا، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأنما ردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكر. وحاق <تصفيق> بآل استكبروا إن كن عليكم تبعا فهلت مخلون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا. خزنة جهنم أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم أدعوا ربكم يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما.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 يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا وسبح بحمد ربك بالعشاء والابكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إلَّا في, في صدورهم إلَّا في صدورهم إلَّا كبرهم ببالغين فاستعذ بالله لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي للأعمى والبصير وللذين آمنوا وعملوا الصالحات وللمسيق قليلاً تذكرون إن الساعة لا آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يملون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم داخلين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.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 الحمد لله رب العالمين قل انني نهيت ان أعبد الذين تدعون من دون الله لن يجاني لمن جااني البينات من ربي وامرْت ان اسلم, وأمرت أن أسلم لرب العالمين الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيخا ومنكم من 119. ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو 119. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 110. في الحميم ثم في النار يسجرون 111. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون كذلك يضلي الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإنا نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم ومنهم من لم قصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بأخبار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 ويريكم آياته فأي آيات الله تكرهون؟ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ بِالْقَبْلِ هُمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّتَهُمْ وَأَثَارُهُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَثَارُهُمْ فِي الْأَرْضِ فَمَا كسو فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستغزئون فلما راوا باءسنا